وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم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 الله لا اله الا الله الله لا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الذين آمنوا إن من أزوادكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة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 قوم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويرف لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم